بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بسم ربك الذي خلق min alaqi qira wa الذي علم في القلم علم لنسان ما لم يعلم صدق الله <بالعويم> <تصفيق> <تصفيق>